الذين جاهدوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه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 طلب على عقبيه فلي يضر الله شيئا وسيجذي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن ثواب الاخرة واسيء من الناس وسنجزي الشاكرين وكاين من النبي قاتل معه ربيون كثير فما وهن فما وهنوا لما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 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتذبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين